واذکروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن التقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون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 وإذا قيل له اتق الله اقذته العزه بالاذل فحسبه جهنم ولا بيس المسداد ومن الناس من يشتري نفسه بتغوا امضات الله والله رؤوف بالعباد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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الرمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور